اللهَّهُ الذي خَلَقَ السَّماواتِ وَالأَبضَ وَماَا بَيْنهُماَا فيِي سِتَّةِ أيام فيِي سَّةِأََّ مِثُم مسْتَوى عَ الأرْشْ مَا لَكُم مدُونِهِ من مولَلِّ من وَل شَفِي عَِّ فَلا تَتَذَكرون